the ministry of الله الله الله الله قول لي No, no, bueno, darling. <laughs> well, you can't... Bye-bye. يا نور الله الله الله صل او بين او بين عين عين عين عين يا نور I'm <laughs> gonna النبي عليه الصلاة الله أكبر الشباب. All well, يا yeah. بیرکنی يا سما الله عليك, عليك يا الله الله الله, الله. عليك الله الله الله عليك الله الله الله الله عليك عليك الله الله عليك الله الله عليك الله Yes yeah. Yeah لا إله الله. لا إله الله. الله. لا إله إلا الله. لا الله. الله, الله امام الكوتيه يا باكو والله ان لَن نُعذبنَّهُ أبدًا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله كريم رشيد. الله الله. الله الله. الله. الله. الله. الله. جملة لطيف من أول فلا أقسم بالشفا الله, الله أكبر الله أكبر حلوة يعني جملة حلوة خط شفا عزيز أقسم فأ... <تصفيق> الله الله والله <تصفيق> <تصفيق> والقمر يرا دمسا والله الله, الله،, الله،, الله. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> Oh, سبحانه الَّذِي. <تصفيق> عندي. <تصفيق> عندي <وتعالي>. الذي خلق <غلطت> ان الله الله الله, <الله>, <الله> <اللتعالي> <الذي> عند الذي هو رب العالمين يا ايها القوم الذين من مولى <مراه> <الذي <أكبر من مراه> ما شاء الله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 وَالَّذِي قَضَى رَقْدًا حَتَّى حَتَّى عَمِسَ حَتَّى عَمِسَ حَتَّى عَمِسَ حَتَّى عَمِسَ حَتَّى عَمِسَ حَتَّى عَمِسَ الله اكبر الله أكبر هم المتقون سلم من معقوله علم يا يا وتعالى يلي يشافي اللي شاء الله وَالوَيَتْفِرْكَ <سؤال> مِنْ لِيُسْلَى عيني عيني عيني صوح لا يزورك الله يزورك الله يزورك الله يزورك ما أذكر الله الله الله الله ما أذكر عيني عيني عيني فَبَكِّنْ فَبَكِّنْ لَفَعَدِكَ بَلَلَّ بَلَلَّ بَلَلَّ بَلَلَّ بَلَلَّ بَلَلَّ بَلَلَّ بَلَلَّ بَلَلَّ بَلَلَّ بَلَلَّ بَلَلَّ تجلى ربنا ربنا عليك ربنا يا يا لا الل تكذبوا الله الله الله الله الله يكشف عن النبي طب كده لا يا سيدي يا سلطان السلام يا وما في الدنيا النبي قول النبي قول النبي الله الله يا رب النبي الله نصب يا عيد يا عيد يا عيد يا حنين يا حنين يا حنين تحص لها الخارج عيني عيني عيني عيني عيني عيني الله وصلتك من عيني, عيني. <تصفيق> يا ظل النبي الله أكبر أعمى صلى الله عليه وسلم